المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا بِهِ به يستهزئون أَشَدَّ أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا, فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خَلَقَ الأزواج كلها وجعل لكم من الفنك والأنعام ما تركبون لتستموا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنطلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه اسودا وهو كظيم وَمَن يُنَشَّو فِي الْحِنَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا يَشْهَدُونَ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَانُونَ أَوْشَاكِ الرَّحْمَنِ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا يَخْرَصُونَ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 إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكدبين الله, الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد আম <tvar>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 إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءوا ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة نَحْنُ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لجعلنا لمن يكثر من الرحمه لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون و لبيوتهم ابوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطانا فهو له قريم وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءوا بينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي وَمَنْ ومن كان في ضلال مبين فإنا نذهبن بك فإنا منهم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 أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمدك ربنا ولف الحمد Allah'u Atbar. Allah'u সসালামালাইকুম রহমতুল্লা র বাইরে যাওয়ার সুযোগ তাকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তিনি ইসলাম দিয়েছেন এটা অনুসরণের ভিতরে মানুষের কল্যাণ মিহিত রয়েছে ইসলামী একমাত্র রাস্তা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে ইসলামের উপরে মুজফর বিন মহসিন ড আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর শেখ শাহিদুল্লাহ খান মদনী আহমদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ তেলবর হুসেন হারুন হোসেনের উপস্থাপনায় अन्य गुणावल देख अनुष्ठान माना दुनिया रात साढ़े न पुन सम्प्रचार सकाल आठ टाइम टी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 শিষ্টাচার অধ্যায়ে সংখ্যা ছ হাজার আমরা অনেক গুনাহের কাজ করি দিনে আর রাতে সকাল আর সন্ধ্যায় জেনে আর না জেনে কিন্তু কিছু গুনাহ রয়েছে কবিরা চাদা সুফা আনা হওয়া দল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 فَأَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ الْآيَةَ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ وَمَا نُرِيهِمْ آيَةً إِلَّا مِنْ أُخْتِهَا واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ولادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تمصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهيل ولا يكاد نبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذنب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَمْ عِنْدَنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ في فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هذا صراط مستقيم ولا يصد عنك الشيطان انه لكم عدو مبين الله الله শনি الله আচ্ছা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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم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 هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوم إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وَنُزُلُ الْجَنَّةِ أَنْعَامٌ وَأَزْوَاجٌ تُحْضَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَأَكْوَابٍ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْ فيها خالدون وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون الله اكبر الله سمع الله لمن <تصفيق> <أكبر. تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اسال عليكم الله. السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله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 ان أم ابرموا ام رن فان مفرمون ام يحسبون ان لا نسمع سره ونجواه بل ورسلنا لديهم يكتبون قل ان كان للرحمن ولد فانا اوله العابدين سبحان رب السماوات والارض رب لا رشعا يصفون فذرهم يخوضوا ويمعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له منك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شيد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قول لا يؤمنون ও আহব সালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দুজান আদবি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা হলে সহায়ক শ্লিষ্ট কিছু বিষয় জানতে হবে এই বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে রুলুম আন শিরোনামে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 জানতে হলে দেখুন উন্মূল কুরান ও ইসলামী আদর্শ সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক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 देखुन देख अर्धांगी ना तंगी प्रति रविवार रे सा सम्प्रचार सकाल साढ़े नशे टी बांगल है